انوا اهلا بك كلكم اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون اگر كسى لديدا شبه دروس بيت سبارت بنبوني قبر قيامات وهولج بداد او غماننه هلت هولج يزور آية تاجند قنابلة برا برا زكيم ذلك محض الإيمان إن شاء الله كتوش شيطان ديت شرد لجلدكاه توش جهادي دكيد وسوسد ودرج دكاه توش بقصينا دكا. كيد بدم نايلد بكر دوانايلد خمد نبيه هجني إن شاء الله إيمان في زيادة كنك في كم كاب إزني إخوة يوم عليه خوالي صل الله عليه وسلم دفرمه إن الله تجاوز لي عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل <سؤال> خويي بر غير بالرحمي خوي له امتك من بوراوه لو وسوسيك لظيان دا دروز دتاب دمنا يلين يا بكر دونيك هي زرري نيو خمد نبيو نخوشين نفسي بو خدروز مكا دلاي اگر كسيك ركعاتي كوتاين ويجي وتر نكا وبروات نيازي وعبد وتر بكاد بلام لبيري بيتش تو نوجا كنكات اي چنت بكاد بو اوي قربوي بكاتوا خيري ان جامداني هم تراوح كان رمضاني لدزت نشي في عمر الله صلى الله عليه وسلم كما لدستي بروش يواب ينظر روش بمشي واسا. ما هي الاستحاضه وهل يجوز للمراه إذا تطهرت من الحيض وبعد يومين رات الصفرة أو الكدرة فهل تصلي وتصوم وهل هذه استحاضه اگر خوی دله به کوردی جواب دته قیناکا کا افرت پاک بو ايده تطهر دوخ خو نو سیویتی کا افرت پاک بوله سور ایمان گانا دوای اوا یعنی او اوا لیالا یا زرد بز بینت ای زررینی بو به حیل حسابنیه نو جه کان دکوتش شینی ان شاء الله دلکسانیک اخوانا مثلا فید زانو در دخوانا دلکسان نشی صوفيا تكفيرها كل شيء اشكالات جنوب اهل زنايا زانيان ودلن وظلن امكاري اما ضروره وجائزه افكاري تو دكيت مخالفي منهج سلفه نق ضرورته ابدا متابيتي لمسلمه ده هيج عزري دنييه هيج كتابي شي علم نفع كعلمي شي بيت لعلوم اله وبقدر تعلمي شرع هيج كتابي قني كعلماء اهل السنه شرح يعني همو بسيدي سی دی بفلاش او، همو شیب فلاش هی داني دو توانی بی خیت موبایل که خود تو دانیشی شخص فارسی یا کسی که تندرو و علماء دلی سنت دل تو بشیلای و درس بخوانی. آبدا. آو حیوانی که باعث قدرت دبیت دبیت منیا چند بی؟ آدی علیکلام و نخی أي جلي كرد نبي توريشي نبي دشي تجهنم أما دشي تجهنم او بس خوات زانية بس إيه مدلاين في عمر خواص الله صلّى عليه هر كردوا لو كساني كثوان معصيتكن سبعتبة درجيج جلبوه في عمر خواص الله صلّى فرميتي ما أسفل الكعبين من الإزار في النار أو كلا شيء قاب كان توهبه هو آجر في عمر خواص ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لقالوا ده قطعية صتا صدنا لين دشيت الجنة ما دلنا شايس تيجونا جهنما خواجي عربيه لي خوذي بخواجي عربيه دتواني جهنم أو كسانيك العشر المبشرة بالجنة. يا القرآن دا دياري دا أو جهنم بلين. وغيري أو بدياري كردون بس بان بلين سلمان ذا شتى دو كافر ذا شتى جان اما بلو مره تو ذا شتى جان اما تو ذا شتى بس اما يو ذا الله بس اما شاهدين بس اما شاهدين بس اما شاهدين بس إن كنتم لا تعلمون